إذ يغشى السدرة ما يغشى ما يغى البصر وما طرى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن اللَّهُ الله لمن يشاء ويرضى الَّذِينَ الذين لا يؤمنون لَا ليسمون الْمَلَائِكَةَ تسمية الأنثى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 إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن وَلِلَّهِ ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يبكنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو اعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون امهاتكم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 114. وأنه هو أغنى وأقنى 115. وأنه هو رب الشعرى 116. وأنه أهلك عاذن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفة الآذفة ليس لها من دون الله كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وَأَنْتُمْ سامدون فاسجدوا لله واعبدوا